يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما أملت من سوء توذلوا أن بيننا وبينه أمدا بعيدا ونحذبكم الله نفسه والله هو رؤوف عباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله ورسوله فإن تولوا فإن Allah لا يحب الكافرين. Inna Allah يصف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين لريت بعضها من وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ قَالَتِ النَّرَأَةُ إِنَّ ذا قلت ما في بطني محرر ستقضى مني انك انت السميع العليم فلما وضعت اقادت تربي من وضعتها, قالت إني وضعتها أنت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفرها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا قال يا مريم أن مالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابا